ثلاثة عشر استمع إلى النص واكتبه في دفترك ثم تحدث عنه مع أصدقائك كيف نصلي صلاة التراويح؟ قبل يوم من رمضان ذهبت مع أصدقائي إلى المسجد لصلاة التراويح أولاً صلينا السنة أربع ركعات قبل فرض صلاة العشاء ثم تابعنا الإمام وصلينا فرض صلاة العشاء أربع ركعات ثم صلينا ركعتين سنة بعد فرض صلاة العشاء بعد السنة قال المؤذن صلوا على محمد والنية لصلاة التراويح وصلينا التراويح وبعدها صلينا صلاة الوتر، وخرجنا من المسجد، ثم رجعنا إلى بيوتنا.